يا المنبوء يا شان بترو يا شان المنبوء يا شان المنبوء يم ازفر الارواح كلها بخدمته رحمه اله الكون صارت رحمت نظره وانا صغير ذمت على ذمتك نعم الله يا مولا يشكر نعمته يا ايي بكاله هيو شاق يفتح من قلوب كي جاب كلك عجايب دمك ذي ما احكي لسي يفرق من متاعي صح نحرق المقطوع بس انت غالي كل خيمه من عاشور صارت مواكب ايسمان عوايم مقتول شوقه يذبح بالقلوب التوزيع الشبكي محمد المحمد محمد المحمد محمد المحمد حسين مجرور حسين مجرور أكبر من التعبير سيرت حياتك يعطش عليك المائرة يدفوراتك حتى الطفل يحسيا يطلب ذاتك يلي يلي شريتك ولد دمعت بلات ويه ساعات الغروب شوقي اذبح من القول يحويك يا الغالي مجدك صح بالطفوف وحيد مو هس وحدك قد ما مشت لضعو المشايع لدك مشايتك يا حسيا نحس بها ولدك آي أمشي بها لدروم شوقك يذبح بالقروم شوقك للدين يحسي انا شوفك بس الله ما ناسيك ترس شفوفك كعبة عشق للناس صارت طفوفك ويرحب العباس نوجت غيوفك في يتك دليني يا صور شوقك يخبح بالقلوب خسر التوزيع الشبكي محمد المحمداوي محمد المحمداوي محمد المحمداوي محمد المحمداوي